بسم الله الرحمن الرحيم والشمس وبحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا رعشاها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها كجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد قاب من دساها كذبت ثمود بطغواها إذ انبعث أشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها فكذبوه فعقروها فدمّدَ عليهم رضُّه بذنبِهم فسوَّاه وَلَا يَخافُ عُدَاه بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ وَاللَّيْلِ إِذَا يَغْشَى وَالنَّهَارِ إِذَا تَجَلَّى وَمَا خَلَقَ ذَكَرَ وَالْأُنُثَ إِنَّ سَعِيَهُمْ لَشَدَّى فَأَمَّا مَنْ أَعْقَدَ تَقَاءً وَصَدَقَ بِالْحُسْنَى فَسَنُيَسْتَغُوهُ لِلْعُسْرَى وَأَمَّا مَنْ بَقِلَ وَاسْتَغْنَى وَكَذَبَ بِالْحُسْنَى فَسَنُيَسْتَغُوهُ لِلْعُسْرَى وَمَا يُعْمِي عَنْهُ مَالُهُ إِذَا تَرَدَّى إِن تولئونا فأنذرتكم لا